بسم الله الرحمن الرحيم 2. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 5. التوراة والإنجيل مِن قَبْلِهِ دَلَّنَا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ نْتِقَامُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الارض ولا في السماء الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء إلا العزيز الحكيم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات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 111. كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب 112. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس هَذَا كَانَ لَكُمْ آيَةً فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن في ذلك لعبره لاولي الابصار زُيِّنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسوومه والانعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات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 11. فهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط 12. لا إله إلا هو العزيز الحكيم 13. إن الدين عيد عند الله الإسلام. وَمُخْتَلِفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ضَيِّنَ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ فإن حاجوك أَسْلَمْتُ أسلمت وجهي لله ومن اتبعا 12. وقل للذين أوتوا الكتاب فَإِنْ أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا 13. فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك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 1. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 2. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما مع دودات ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لله ما ملك الملك تؤتي الملك من تشاء 118. ومن تشاء وتعز, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيبك الخمير 119. على كل شيء قدير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 112. والله رؤوف بالعباد 113. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. 11. قل أطيعوا فَإِن والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 12. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين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 تَقَبَّهَا رَبّهَا بِقَبُولٍحَسَنِفُ وَأَ بَتَهَا نَباتةً الحَسَنَا وَأَ بَتَهَا نَباتةً حَسَنَ وَكَفَلَهَا زَكَره كلُل ما دَخَلَ عَهَا زَكَرِي يَلْمِ حْرَابَ وَجدَدَعٍ دَه 117. قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله 118. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 119. دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدن 124. إنك ذرية طيبة 125. إنك سميع الدعاء 126. فنادته الملائكة وهو قائم 127. يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحياه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 121. قال كذلك الله يفعل ما يشاء 122. قال رب جعل لي آية 123. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشع والإبكار 124. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 125. يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 126. ذلك من أنباء الغيب نوحيه وَمَا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 120. إذ قالت الملائكة يا مريم إن بِكَلِمَةٍ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 11. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين 12. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 13. قالت رب أنا يكوني ولد ولم يمسسني بشر 11. وقال كذلك الله يخلق ما يشاء 12. إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون 13. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 17. ورسولا إلى بني إسرائيل 18. لأني قد جئتكم بآية من ربكم 19. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 20. فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله 111. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 112. وأنبئكم بما تأبون وما تدخرون في بيوتكم 113. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم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 129. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 120. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين 121. ومكروا ومكر الله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 11. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 12. الحق من ربك فلا تكن من الممترين 13. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالا ف قُلتَ نَد أَبن وَبن ك وَنس نا وَنس ك وَنفسَن وَأَفسَكُ ثمُ نبتهِ ثمُ بته فَد عَ ندَ الله على الكذب إ هذا لَ وَقصصُحق 118. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 119. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 تولوا فكونوا شهودا باننا مسلمون يا اهل الكتاب في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. ا انتم ها اولائي حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحادون فلم تحادون فيما ليس لكم به علم ثُم لا تعلم مَا كانََ إرَمُ يَهذ ي وَلَا نَصْرَال يَ وَلَ كَ نَحَنِي فَم وَمَا كانَانَ مِنَ المُشِْكين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 فَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَكُونُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَاهِلُوا النَّهَارَ وَالَّيْلَ آخِرَهُ وَكْفُرُوا آخِرَهُمْ ولا تؤمنون الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله ان يبتى احد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 إليك إلا ما دمت عليه قائما ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما 119. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل 110. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 111. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب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 لَّدِي مَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدَّعُونَ وَلَا يَأْمُرُكُم أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم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 129. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن بِهِ ولتنصرنه قَالَ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 121. قالوا أقررنا 122. قال 111. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هون الفاسقون 112. أفغير ديم الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. 7. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وَيَعْقُوبَ ويعقوب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 11. Aulئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 12. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 13. إلا الذين تابوا منه بعد ذلك واصلحه فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد منهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما وَماَا تُحبُّ وَماَا تُ فِقُمِن شَيْْجَ فَإِنَّ إِ اللهَّهَ بِنْ وَلُطْعَامِي كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتَمَّمُوهَا إِنْ كُنْتُمْ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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ, يردوكم بَعْدَ إِمَانِكُمْ كَافِرِينَ 119. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هذي إلى صراط مستقيم 11. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 12. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فان الف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان فاصبحتم بنعمته اخوان وكنتم على شفا حفره من الن نَارِ فَأُنقذكم منها كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 119. وأولئك هم المفلحون 110. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 111. وأولئك لهم عذاب عظيم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 وَأَمَّا الَّذِينَ بَي adjacent وجوههم فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا يريد يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ 119. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمنون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لَْ يَظُّكُمْ إِللاا أَذَو وَإِل يُقاتِلُكُمْ يالّوكُم الْ الأأَدَبََةَُّ لاَا يُم صَرُون دُرِبَتْ عَلَيْه نُفذِلَّةُ أَْنَماَا ثُقِفون إِلَّا بحَابِن بِ مِنَ اللَّهِ وَحَبلمّ مِنَ النَّاس وَذَُ وَبَااءُ بِغَضَبِ مِنَ اللهَّه وَظُورِبَت عَلَيْهِممَسْكَنَ ذَلِكَ بِأَنَّم كَوا يَكُونَ بِآيَةِ اللهِ وَيَقُلتُونَ الْأَن بِغَيْرِ حَوْق 12. ذلك بما عصر وكانوا يعتدون 13. ليسوا سواء 14. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 119. والله عليم بالمتقين 110. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 111. وأولئك أصحاب النار هم فيها 129. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَُّهََّذنَ آمن لاَا تَتَّخِذُ بِطانةَم مِن دُكُمْ لا يَأنُونَكُمْ خَبَالَ لا يَأْنونَكُمْ خَبَالَ وَدُّ مَا عَنكك قَدَبَدَة لِدَغوَّ مِنْ أَفْوهِم وَماَا تُخْفِي صُدُورُهُم أَكْبَغض قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقبون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. 121. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 122. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات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 118. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون 119. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من 114. فلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوين 115. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن 111. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 112. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُنُوا الْرِبَاءَ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ 8. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 9. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في السراء والضراء والكيظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أَمفُسَهُمْ ذَكَ اللهَّهَ فَسْتَوْفَرون ذُنُوا بِهِمِ ذكَرُ اللهَّه فَسَوْفَرون ذُنواوبِم وَمَنٌْ ل يوْفِرُُّنواوبَإَِّ اللهَّم وَلَم يُصِرْغُوا عَ ماَا فَعَلُور وَهُمْ ي عَلَم أُلَاائكَ جَزَُ 111. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 112. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ هذا بَيَانُ النَّاسِ وَهْدَرٌ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُم ۖ قَبْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَبْحٌ 118. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 119. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق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 124. وسيجزي الله الشاكلين. وَمَا 125. وما أَن لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 126. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 127. ومن يرد وسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيِّم مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرَّبُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ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 111. فآتاه الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 112. والله يحب المحسنين 113. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا اقابكم فتا تنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير نصير سنلقي في قلوب الذين كفروا عذاب بما اشركوا نار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدق الله وعده اذ حتى اذا فشيتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون.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 ان تصعيدون ولا تنون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غمنا بغم كَيْ لَا تَحْزَنُوا على مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً عَسَىٰ يغشّاو طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ 7. يقولون هل لنا من الأمر من شيء 8. قل إن الأمر كله لله 9. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك 10. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء مَا قُتِلَ هَٰهُنَا قَلُ لو فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 Ya ayuhal الذina ámanu لا تكون كالذina كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لَ كَوا عندَنَ مَ ما ماتُ وَمَا قُتِنوا لِيَجَعَ اللهَّ مذَلِكَ حَصرَة فيِي قُلوا بِهِمِ واللَّ مُحي وَيُِّين واللهُ بِماَا تَعمللونَ بَْصُم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 111. In yonصركم الله فلا غالب لكم 112. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده 113. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا وما كان لنبي أن يغل 12. ومن بِمَا يأت بما غل يوم القيامة 13. ثم توفى كل نفس مما كسبت 14. وهم لا يغلمون 15. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط 111. ومأواه جهنم 112. وبئس المصير 113. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدر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 11. قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 12. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 13. بل أحياء عند ربهم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 111. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يديع أجر المؤمنين 112. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 113. للذين أحسنوا منهم الذيَّذينَ قَالَ لَهُم النَّ سَُّاَّا سَقَدِ جَمَعلَكُمْ فَخْشَوم فَزَادَ مَ نَوْ وَقادُوا وَقَاوا حَسْبُونَ اللهَّهُ وَنِعمَل الْوكويل فَوم قَلَبُوا من الله وفضل لم يمسه سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلك الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوا وخافوني ان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 11. Inna allazin ashteru lkufra bil iman lenn yadubu allahe şey an, 12. ولهم عذاbun adim. ولا yahsabenn الذin kfaroo, 14. أنما nullirهم خيور l'anfusihim. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ينيز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب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 له فَق وَنَحْمُ أأَوْم سَنَكتُبُ مَا قالوا وَقدَ لَم الأأَد أَذِ غَيْرِ حَّ وَنَقُولُ ذُوقُ عَذاَابَ ذَلِكَ بِمَا بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد 13. الذين قالوا إن الله عهد إلينا 14. ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا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 11. فإن كذبوك فقد خذب رسل من قبلك 12. جاءوا وَالْكِتَابِ والزبر والكتاب المنير 13. كل نفس ذائقة المهوت 14. وإنما توفون 11. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاذ 12. وما الحياة الدنيا إلا متاع العور اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبر وتتقوا فان ذلك من عزم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 فبئس ما يشتغلون لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون ان يحمدوا مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ َّذينَ يَذكُونَ اللهَّهَ قِيَامَ وَقُودَ وَعَابُ بِهِم وَيتَفَكَّونَ فِي خَلْقِ السماوَاتِ وَالأَضْ وَييتَفَكَّونَ فِي خَلْقِ السماواتِ وَالْأَرْضِ رَبنَا مَا خَلَقتَهذا بَطِلًَا سُبحانَ سُببحانكَ فَقِنَا عذَبًا 7. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 8. وما للظالمين من أنصار 9. ربنا إننا سمعنا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 11. فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم 12. وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا 13. لأكفرن عنهم سيئاتهم 14. ولأدخلنهم جنات ولا تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله معين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع Mأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالذين فيها نزلا من عند الله وَمَا عين دَ اللهَّ خَيُ للِأَضَ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ كِتَابِلَ مَنْ يُؤْمنِن بالَِّهِ وَمَا أُنزِلَ إلَيكُم وَمَا أُزِلَ إلَيهِم خَاشعَ للِنَّ 111. قاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا 112. أولئك لهم أجرهم عند ربهم 113. إن الله سريع